أعطين ثم قضى أجل وأجد مسمّن عينده ثم أنتم تمتدون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 قلل من ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع أنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه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 إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آبانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا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 يوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزود ومن الحياة الدنيا إلا لعب وله أجرت خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُ نَفَى إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ عَلَى ظالمين في آيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصفروا على ما كذبوا وأذوه حتى أتاهم نصرنا. وَلَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا قَدِّجَ أَكْمِلْ نَفْعِ الْمُرْسَلِيِّ وَإِن كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إِحْرَاضُهُمْ فَإِلَيْسَ تَطْعَمُونَ أن تبتغي نفقا في الأرض أو سل من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون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 إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إذا ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صمون وَٱلَّذِينَ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ مَن يَشَأْ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ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 ولقد أرسلنا إلى أم من من قبلك فأخذناه ببساء وضرو إلى علهم يتضرعون فلولا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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه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 أَلْيَسَّ تَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوا إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ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 الَّذِي يَقُولُ أَهَٰؤُلَاءِمَ نَمَاغٌ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح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 Kulauan engkau yang di mana engkau berpegang teguh dalam segala urusan, dan engkau berpegang مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحث وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض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 بِنَغَرِثُ مَا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توافته رسولنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله ما لهم الحق ألا له الحم و أَس الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وقفية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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شئا ويذيق بعضكم بأس بعض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 تقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغير وإما ينس أنكش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 تخذو دينهم لعبوا له وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أنت بسال نفس بما كسبت وذكر به أنت بسال نفس بما كسبت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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كَالَّذِي سَتَوَاتُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٌ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 فازعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئلا يهدني ربي لا أكون ن من القوم الضالين فلما رأى سَبَّاذِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَتَنَّ مَنْ أَفْلَسَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتح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 أرجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى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 إِكَّلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَصْطُرْ بِهَا أُولَٰئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّنْ يُسْ بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قَوَادِرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فَشَرٍۢ مِّن شَىْءٍ قُل مَّنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لاستجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمت ما لم تعلم أنتم ولا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها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 apa ilahi Shayy? Atau kalau Uhiyyah ilai, walaupun apa ilahi Shayyu? Walaupun apa ilahi Shayyu? Walaupun apa ilahi Shayyu? Walaupun في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترك ثم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم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 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْرِ سبح وجعل الليل سكن والشمس والقمر رحوس بنا ذلك تقدير العزيز العليم.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 نبت كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حببا. وتراقبوا ومن نخل من طلقاء ونذانية وجنات من أعناق وجنات من أعناب تَأْتُونَ وَمَا نُمْنَ مُشْتَبِذًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ Wajalulillāh syurga al-jinna, wa khalqum, wa kharqulahubanina wa bannatin bغير علّ, subhanahu wa taala amma yasifun, السموات والأرض أن يقول له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفر ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يزعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم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 وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ الَّتَيْأْمِنُ النَّبِيَّ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طضيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائقين كَتَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أكبر فَرَوْهُ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّ كما فعلوه فذرهم وما يفترون وذتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 يَرْمِن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِذ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ علم بالمهتدين، فقلوا مما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصّل. صل لكم ما أمر عليكم إلا مضرتم إليه وإن كثيرا لا يضلون في أهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 اولنك كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 أنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤمن في لما أتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.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 وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقص عليكم آيات ويذرون كب ويذرون كب لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أن لهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القراب ظلما وأهلها غافلون.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 لِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأُكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو نادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه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 وَأَنَاعَمٌ حُرِمَتْهُ رِبًا وَأَنَاعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِثْرَاءً عَلَيْهِمْ سَنَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق قَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا قُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ تَكَرَّينَ حَرَّ مَا أَمِلُّ إِنْ سَيئِنَّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ إِنْ سَيئِبْ نُبَئُنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين وَمِنَ الْإِبِلِ النَّائِمَةِ وَمِنَ الْبَقَرِ الثَّنِيّ قُلْ أَنذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ سَعَادَ جِيْئُ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شهداء إذ وصّكوا الله بها فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إفْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ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 يقول ميتا أو دم مسحون أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهلا لغير الله به فمن طر غير رفاق ولا عاد فإن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 قَامَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ بِغَيِّهِمْ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا فَاقْرَضُ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَكُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا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 لا <تصفيق> تَخَفُ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَهُ شَأْنُهَا هَلْ هَذَا فُمُّ اجْمَعِ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقًّا مَثَلًا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 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا وأولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلَّا بالحقّ، فَالْكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ، وَلَا تَقْرَضُوا مَا لَيْتِ مِإِلَّا بِالْقَتِيْعِ أَحْسَنُ حَتْثٍ يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أسعدا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَفِي عَهْدِ اللَّهِ أُنْفُ ذَالِكُمُ الْمُصَافُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَسْتَنبِعُوا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفكر Sielah, untuk segala sesuatu, wahyu dan rahmat, wahyu dan rahmat yang telah Allah berikan kepada mereka اتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْتَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَافَةٍ مِّنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنتُمْ نَاعِمِينَ دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنى أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من رب وحبكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا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 اقْرَأْ بُآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا إِنْ كُنْتَ آمَنَ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَفَرَ فِي إِيمَانِكَ خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّنَا مُنْتَظِرُونَ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 تداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل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 وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ في أقوب ما قوم فيك تختلفون، وهو الذي جعلكم خلايا، فال earth ورفع بعضكم فوقف بعض درجات لابل وكم آتاكم.